كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن أنا خاف من ربنا يوماً عبوساً قنطريراً فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم ولقاؤهم ندرة وسروراً وجزاءهم بما صبروا جنّة وحريراً متكئين فيها على الأرايق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب وأكوام كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسديلا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 إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 17. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 18. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 19. فاصبر لحكم ربك